ن ب ل ن ا هذا القران على جبل لرأيته خاشعاً, لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و ا ل ص ل ا ة والسلام على من هدى الله به الخلائق و أ و ض ح الله به الطرائق أ م ا بعد أ ي ه ا المباركون فهذا لقاء متجدد من هذه اللقاءات في التفسير ن س أ ل الله فيها العون والتوفيق وفي هذا اللقاء سنتدارس قول الله جل وعلا في س و ر ة الصافات ف ت ولقد نادانا نوح نادانا ل ن ع م ل وأهله من الكرب العظيم وجعلنا م من ج ونجيناه ي ي ب و ن ر ذ ه هم عليه سلام العالمين المحسنين من المؤمنين الباقين وتركنا الآخرين عبادنا على كذلك في في نجزي نوح إن إنه وقبل أ ن أ ش ر ع في تفسير هذه ا ل آ ي ا ت نبين أ ن خبر نبي الله نوح ذائع شهير قد لا يحتاج الى تفصيل ف م س أ ل ة سرد الخبر عن نوح وسيرته أ م ر م س ت ف ي ذ وربما مر معنا في لقاءات س ا ب ق ة في العام الماضي لكن ع ظ م ة ا ل ق ر آ ن في أ ن ه يمكن أ ن يتدارس المؤمنون ا ل ق ص ة من ع د ة وجوه خ ا ص ة تلك التي يحاول فيها المفسر أ ن يحل إ ش ك ا ل ا ينجم لدى قارئ ا ل ق ر آ ن أ و تاليه وهو ي ق ر أ بعض أ خ ب ا ر أ ن ب ي ا ء الله ورسله مما قصه الله جل وعلا في كتابه قال أ ص د ق القائلين هنا في ا ل ص ف ا ت ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولم يذكر هنا ما هو النداء لكن ذكره في ص و ر ة القمر رب إ ن ي مغلوب فانتصر وهذا ما يسمى عند علماء التفسير ب إ ي ض ا ح ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن وهو أعلى مقامات, اعلى مقامات التفسير فلو س أ ل ك امرؤ ما, ما الحطمه فالجواب ي أ ت ي نار الله ا ل م و ق د ة ل أ ن الله قال وما أ د ر ا ك ما الحطمه نار الله ا ل م و ق د ة فهذا أ ع ل ى مقامات التفسير وهو إ ي ض ا ح ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن قال ربنا هنا ولقد نادانا نوح وهو أ و ل رسل و الله إ ل ى ا ل أ ر ض فلنعم المجيبون هذا من ثناء الله جل وعلا على ذاته العليه ونعم فعل ماض جامد عند النحويين يراد به المدح ويقابله فيما يراد به الذم بئس قال الله جل وعلا بئس للظالمين بدلا هذا اسلوب ذم هنا قول ربنا ولنعم المجيبون هذا اسلوب مدح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم الذي نريد أ ن نقف عنده هنا أ ن نوح عليه السلام أ خ ب ر الله عنه في ص و ر ة نوح أ ن ه قال رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين د ي ا ر فدعا على أ ه ل ا ل أ ر ض بالهلاك ظاهر هذا أ ي ن ا ل إ ش ك ا ل ا ل إ ش ك ا ل أ ن بعضا من أ ه ل العلم عفى الله عنا وعنهم إ ذ ا أ ت ى يقارن ما بين النبي صلى الله عليه وسلم نبينا وبين نوح يقول إ ن هناك بونا شاسعا ما بين قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم اهد قومي و أ ر ج و الله أ ن يخرج من أ ص ل ا ب ه م و أ ض ر ا ب ه ا من ا ل أ ح ا د ي ث وما بين قول نوح رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين دياره حتى قال قائلهم وأهلك قومه في الأرض ن واهلك ح بدعوة ل تذر رب أحدا فأفنا أحمد ودعوة د قومي فهم ا يعلمون م علمنا معيد ا وأهلك قومه في ا ل أ ر ض نوح ب د ع و ة لا تذر أ ح د ا ف أ ف ن ا و د ع و ة أ ح م د ربهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا ا ل آ ن واضح السياق أ ن ه يقول فرق ما بين الدعوتين ما بين د ع و ة نوح و ما بين د ع و ة محمد عليهما ا ل ص ل ا ة و السلام و الحق أ ن هذا مسلك جائر لم ا مسلك جائر أ م ا كون النبي صلى الله عليه و سلم نبينا أ ف ض ل من نوح و أ ف ض ل من سائر ا ل أ ن ب ي ا ء فهذا ليس محل نزاح هذا محل إ ج م ا ع لكن ال... الكلم هنا غير صحيح لم ا غير صحيح ل أ ن نوح عليه السلام ما قال رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين د ي ا ر إ ل ا بعد أ ن أ خ ب ر ه الله أ ن أ ح د ا منهم لن يؤمن فلا يستطيع أ ن يقول مثل نبينا عليه السلام اللهم اهدهم اللهم أ خ ر ج من أ ص ل ا ب ه م هذا لم يقع لما بصريح ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ض ي ة الكبرى في ق ل ة من يعلم أ ح ي ا ن ا ا ل ع ج ل ة و ا ل ق ر آ ن يحتاج إ ل ى استحضار آ ي ا ت ه قبل الحديث فيها حتى يتضح ا ل أ م ر بجلاء أ م ا م المفسر ثم بعد ذلك يتحدث في ا ل آ ي ا ت الله جل وعلا يقول و أ و ح ي إ ل ى نوح أ ن ه لن يؤمن من قومك إ ل ا من قد آ م ن فهذا إ خ ب ا ر من الله له ل أ ن قول الله جل وعلا و أ و ح ي إ ل ى نوح معناه أ و ح ي ن ا بعظمتنا وما لنا من علم وقدره تبارك ا س ن ه وجل ثناؤه إ ل ى هذا عبدنا إ ل ى نبينا نوح أ خ ب ر ن ا ه انه لن يؤمن من قومك إ ل ا من قد آ م ن و أ ن من آ م ن لن يزيد ولو فرد ولهذا عزاه الله بقوله فلا تبتئس حتى لا يصيبه ح س ر ة وعزاه الله جل وعلا بعده بقوله فلا تبتئس فنوح عندما قال رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا كان على علم من الله أ ن أ ح د ا لن, لن يؤمن فيصبح ا ل م ق ا ر ن ة في هذا السياق م ق ا ر ن ة غير ص ح ي ح ة م قال ر غير ن ة صحيحة ق ا الله جل وعلا هنا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه و أ ه ل ه من الكرب العظيم ا ل ت ن ج ي ة هي تخليص الغير من المضره تخليص الغير من ا ل م ض ر ة وقوله جل وعلا هنا و أ ه ل ه يراد بها أ ت ب ا ع ه والمؤمنون الذين معه ف إ ن قال قائل ان ابنه من أ ه ل ه قلنا إ ن ا ل ق ر آ ن رد هذا قال رب إ ن ابني من أ ه ل ي و إ ن وعدك الحق و أ ن ت أ ح ك م الحاكمين قال ينوح إ ن ه ليس من أ ه ل ك إ ن ه عمل غير صالح قلنا مرارا في ق ر ا ء ة إ ن ه عميل غير صالح والمعنى واحد والمقصود هذا المراد بقول الله جل وعلا ونجيناه واهله من الكرب العظيم ثم قال الله وجعلنا ذريته أ ي ذ ر ي ة نوح هم الباقين وهذا فهمه العلماء على أ ك ث ر على جمهورهم فهم المعنى أ ن نوحا لما نجا من ا ل س ف ي ن ة خرج من ا ل س ف ي ن ة ومعه من آ م ن من أ ه ل بيته ومعه من آ م ن من المؤمنين وهم ق ل ة لم يكتب الله ل ل ق ل ة الذين معه أ ن يتناسلوا وان تكون منهم ذ ر ي ة وحصر الله جل وعلا ا ل ذ ر ي ة فيه قالوا هذا معنى قول الله وجعلنا ذريته هم الباقين ل أ ن الاتيان بضمير الفصل هم في هذا الموضع يشعر نوعا ما بالحصر و إ ن كنت لا أ ج ز م به قال الله جل وعلا وجعلنا ذريتهم الباقين من هنا أ خ ذ العلماء على أ ن نوحا ا ل أ ب الثاني ل ل ب ش ر ي ة أ خ ذ العلماء من أ ن نوحا هو ا ل أ ب الثاني ل ل ب ش ر ي ة وجعلنا ذريتهم الباقين ثم قال الله وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين تركنا عليه في الاخرين يعني ابقينا له ذكرا في من ياتي بعدهم ن القرون والامم بدلاله الحال فنحن ا ل آ ن بعد قرون من بعثته ووفاته نتحدث عنه ونثني عليه خيرا لكن ا ل إ ش ك ا ل في قول الله جل وعلا سلام على نوح في العالم هل هي ج م ل ة ا ب ت د ا ئ ي ة م س ت أ ن ف ة لا ع ل ا ق ة لها ب ا ل أ و ل أ م لها ع ل ا ق ة ب ا ل أ و ل قال بعض اهل العلم إ ن قول الله جل وعلا سلام على نوح في العالمين هذا ابتداء كلام و إ ن كان ا ل ن ك ر لا ي ب ت د أ بها لكن ما بعد ه ا شيء من الوصف يسوغ الابتداء بالنكره على هو مذهب الجمهور فقالوا إ ن سلام على نوح في العالمين هذا ثناء من الله مبتدا م س ت أ ن ف بعد قول الله جل وعلا ولقد تركنا عليه في ا ل آ خ ر ه وذهب الكسائي والفراء والمبرد تبعهم الزمخشري في الكشاف على أ ن قول الله جل وعلا سلام على نوح في العالمين إ ن م ا هو بيان لقول الله وتركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن يعني يصبح المعنى وتركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن ما الذي تركناه على نوح في العالمين تركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن هو قولنا هو قول الله سلام على نوح في العالمين اعيد يصبح المعنى أ ن سلام على نوح في العالمين يراد بها قصد ح ك ا ي ة لا كما قال ا ل أ و ل و ن ج م ل ة م س ت أ ن ف ة بعد قول الله جل وعلا وتركنا عليه في الاخرين اي تركنا عليه اي شيء تركنا عليه قول من يسمع عنه فيقول سلام على نوح في العالمين إ ن ا كذلك نجزي المحسنين إ ن ه من عبادنا المؤمنين قال الله ثم أ غ ر ق ن ا ا ل آ خ ر ي ن أ ي غير نوح و ا ل آ خ ر هنا بمعنى من لم يكن معه هذا ما دلت عليه ا ل آ ي ا ت مر معنا أ ع ل ا ن و أ ن ا قلت نستطرد كثيرا و هم الكسائي و الفراء و المبرد و قلنا الزمخشري أ م ا الكساء والكسائي والف... والفراء والمبرد هؤلاء ا م ة نحو ف أ م ا الكسائي إ م ا م في القراءات و إ م ا في... م في النحو طلب علم النحو على ك ب ر و أ د ر ك الخليل ا بن أ ح م د و اعجب بعلم الخليل و س أ ل ه من أ ي ن لك هذا العلم ف أ خ ب ر ه أ ن ن ي أ ت ي ت البوادي بوادي الحجاز و ت ه ا م ة ف أ ت ى البوادي و أ خ ذ عنهم ثم عاد إ ل ى الخليل وجده قد مات وهو من ا ل ط ب ق ة ا ل ث ا ن ي ة من نحات ا ل ك و ف ة الطبقة الثانية من نحات الكوفة. من, الطبقة الثانية من نحات ا ل ك والفراء ف ة و كوفي مثله وسمي بالفراء ل أ ن ه كان ي ف ر ل كلام فريا وهو فارسي ا ل أ ص ل وهو إ م ا م في ا ل ل غ ة وقد مر فيما يظهر لي بعض في بعض ا ل أ ح و ا ل ترجمته وهو من ا ل ط ب ق ة ا ل س ا ب ع ة من نحات ا ل ك و ف ة أ ي أ ن ه كوفي مثل مثل الكسائي ما الذي يقابل م د ر س ة ا ل ك و ف ة م د ر س ة ا ل ب ص ر ة التي إ م ا م و ا س ي ب و ي أ م ا المبرد ف إ ن ه أ ص ل ا من, من البصريين لكنه لديه نوع استقلال إ ذ ا ق ر أ ت النحو ك ث ي ر ة لديه نوع استقلال فلا ي أ خ ذ دائما بقول البصريين ولا ي أ خ ذ دائما بقول الكوفيين و له آ ر ا ء شذ بها والمبرد معناها المثبت للحق ل أ ن ا ل م ا ز ن ي ة لما صنع كتابه ا ل أ ل ف واللام عرضه عليه ف أ خ ذ يبينه له فقال له أ ن ت المبرد أ ي المثبت للحق فحوره الكوفيون عداء له و أ ص ب ح و ا يسمونه المبرد يقابل المبرد عالم نحوي آ خ ر اسمه ثعلب لكن ثعلب عمر حتى جاوز التسعين وهو إ م ا م كبير من أ ئ م ة ا ل ك و ف ة في ايام العرب وهو سليم ا ل ع ق ي د ة موثوق به من أ ئ م ة أ ه ل زمانه لكن يكتب الله جل و علا أ ن غالب ا ل أ ق ر ا ن يحصل بينهم نفور هذا من س ن ة الله في خلقه ف أ ن ت لا تقبل قول قرين في قرين آ خ ر و كان بين ثعلب و المبرد ر ح م ة الله تعالى عليهما شيء من النفور حتى إن يقولون إ ن المبرد بلغه أ ن ثعلب قال فيه قولا شديدا فقال يرد عليه رب من يعنيه حالي و هو لم يخطر ببالي قلبه م ل آ ن غيظا و هو لم و فؤادي منه خالي يعني يريد أ ن يقول أ ن ن ي لا أ ع ب ا به هذا يسوقنا نحن نستطرد إ ل ى أ ن العاقل كلما اكتسى بحليه الحلم كان أ ق د ر على أ ن يمشي في حياته لا يتصور أ ي ه ا المبارك أ ح د يبرز في علم أ و في ت ج ا ر ة أ و في أ ي مجال من مجالات الدنيا أ و من مجالات الدين إ ل ا ويحاول خصومه و أ ق ر ا ن ه حتى المدرس المعلم المثالي في مدرسته سيجد رهطا من المعلمين يحاولون أ ن ينقضوا بنيانه لكن كما يروى عن عمر لن تغلب من, من عصى الله فيك ب أ ع ظ م من أ ن تطيع الله فيه والحلم عمن عداك عمن عاداك يجعله يموت بغيره والعرب تضرب في هذا امثالا لبعض رجالاتها منهم معن ابن زائده وربما مر معنا هذا كثيرا معن اشتهر بحلمه وكرمه فجاءه اعرابي يختبر حلمه وهو جليس على سرير امارته كان الملوك ياتون بسرير ليس كالكراسي هذه ياتون بسرير عريف ف إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يعظموا أ ح د ا ً أ ج ل س و ه معهم على السرير ويسمى هذا السرير عرش ما دام عليه ملك أ و أ م ي ر ف إ ن وضعت عليه ج ن ا ز ة ينتقل من كونه عرش إ ل ى كونه نعش فجلس ي عليه ا ل أ م ي ر فجلس ذات يوم معن على سريره دخل عليه اعرابي قال له تذكر إ ذ لحافك جلد ش ا ت و إ ذ نعلاك من جلد البعير هو يريد أ ن يستفزه قال م ع ن أ ذ ك ر ولا أ ن س ا ه قال العربي فسبحان الذي أ ع ط ا ك ملكا وعلمك الجلوس على السرير قال سبحانه على كل حال قال فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم ا ل أ م ي ر يعني لست ممن يقبل أ ن تكون أ ن ت أ م ي ر فتجاهل ا ل ث ا ن ي ة وقبل ا ل أ و ل ى قال يا أ خ ا ل ع ر ب إ ن السلام سنه ت أ ت ي به كيفما شئت يعني المهم تقول السلام عليكم قلت السلام أو لم تقولها السلام الأمير لم لا تعنينا أيها أو إن السلام سنة السلام كيفما تأتي به كيف ما شئت به قال سارحل عن ديار أ ن ت فيها ولو جار الزمان على الفقير قال إ ن أ ق م ت فينا فمرحبا بك وان رحلت عنا فمصحوبا ب ا ل س ل ا م ة قال فجدلي يا ابن ن ا ق ص ة وهو ابن ز ا ئ د ة فجدلي يا ابن ن ا ق ص ة بشيء ف إ ن ي قد عزمت على المسير قال يا غلام أ ع ط ي أ ل ف دينار قال قليل ما أ ت ي ت به و إ ن ي ل أ ر ج و منك بالخير الوفير قال يا غلام أ ع ط ه أ ل ف ا اخرى قال س أ ل ت الله أ ن يبقيك ذخرا فما لك في ا ل ب ر ي ة من نظيري قال يا غلام أ ع ط ه أ ل ف ا اخرى فقال ا ل ع ر ب ي والله لقد أ ت ي ت ك لما بلغني من حلمك فوالله إ ن الله أ ع ط ا ك حلما لو قسم على أ ه ل ا ل أ ر ض لكفاهم فقال معن لغلامه كم أ ع ط ي ت ه على نظمه على شعره قال ث ل ا ث ة آ ل ا ف قال أ ع ط ه على نثرها مثلها فخرج الرجل معن يعلم أ ن هذا شاعر وكان للشعر س ي ر و ر ة في العرب يمشي ولا يطفئ ويذهب أ ث ر قدح القائل مثل قوليه لكن مع ذلك أ ح س ن من هذا كله قول الله و إ ذ ا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام على أ ن ه ينبغي أ ن يعلم حتى تستوي ا ل ك ف ة الله يقول لا تطغوا في الميزان لا يحسن أ ن يكون المرء ضعيفا إ ن م ا الحلم إ ذ ا كان مقرونا ب ا ل ق و ة أ ح ي ا ن ا من أ م ا م ك يحتاج إ ل ى أ ن تنبيه إ ل ى قوته و س أ ت ي ك م بمثل من تاريخ المسلمين معلوم أ ن معاذ رضي الله تعالى عنه له ابن اسمه يزيد ولم يكن ل م ع ا و ي ة ا بن الغير رسل يزيد بعثه أ ب و ه في جيش ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة الذي يريد أ ن يفتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة كان من ضمن الجيش الصحابي الجليل من أ ب و أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي فلما وصلوا إ ل ى أ س و ا ر ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة يرون الروم و الروم يرونهم لكن ل ا ح ر ب ا ل أ س و ا ر م ا ن ح ة لكن الروم إ ذ ا اطلعوا يرون المسلمين لكن لم يقع يعني فتح مرض أ ب و أ ي و ب فلما مرض قال لي يزيد بوصفه أ م ي ر الجيش إ ذ ا أ ن ا مت ف أ و ص ي ك أ ن تدفنني في أ ر ض الروم يعني أ ق ر ب محل إ ل ى أ س و ا ر ه قال أ ب ش ر يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أ ي ا م مات أ ب و أ ي و ب فجاء يزيد أ م ر بالنعش حمل السرير كثر المشيعون قدموا على أ ر ض الروم و قيصر يرقب و ر أ ى الازدحام دفن أ ب و أ ي ب رضي الله عنه فقال قيصر ليزيد ما الذي تصنعون قال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم و إ ك ر ا م ا له أ و ص ا ن ا أ ن ندفنه في أ ر ض ك م فنحن ندفنه في أ ر ض ك م حلم م ع ا و ي ة و دهاؤه مشهور دهاء م ع ا و ي ة كان مشهور جدا بين ا ل أ م م فقال قيصر وينعتون أ ب و ك بالدهاء يعني أ ن ت لم تطلع لم تكن مثل أ ب ي ك أ ي عقل هذا تدفنه عندنا لا تلبث أ ن تعود أ ن ت و جيشك فنخرجه من قبره فنرميه للكلاب من الذي يقول هذا قيصر قال يزيد يجيبه أ م ا و إ ن ي اعلم هذا لا يخفى عليه لكن قسما بالذي اعظمه ولا تعرفه يقصد من الله والذي دفنت هذا هنا من أ ج ل ه يقصد الله لو بلغني أ ن ك م حفرتم قبره أ و نبشتموه لما تركت نصرانيا في ج ز ي ر ة العرب إ ل ا قتلته فقال قيصر بايمانه التي يحرفها وحق المسيح هذا يمينه وحق المسيح لاكون أ و ل من يحفظه خوفا على من خوفا على النصارى موطن مثل هذا ما يمكن تستجدي قيصر أ و ينفع معه حلم هذا موطن يحتاج إ ل ى ق و ة لكن أ ي ن العاقل العاقل الذي يعرف متى يكون الحلم ومتى يكون ضده ولا خير في حلم إ ذ ا لم يكن له بوادر جهل تحمي صفوه أ ن يكدر ولا خير في جهل إ ذ ا لم يكن له حليم إ ذ ا ما أ و ر د ا ل أ م ر أ ص د ر لكن هذا كله نور من الله يقذفه في قلب من يشاء متعنا الله و إ ي ا ك م متاع الصالحين وجعلنا الله و إ ي ا ك م من أ و ل ي ا ئ ه المؤمنين هذا و العلم عند الله صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمريك من هذا خاشعا خاشعا متصدعا خشية